شبكة مزامير آل داود تقدم وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان نلزمناه طائره في عنقه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 مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَذَرُ وَانْذِرُ وَإِذْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا وَإِذاَا أَرَدن أَنّ لِكَ قَرِييَةَنَ مَرن مُْرَفهَا فَفَسَقُ فيِيهَا فَحَق لَهَا فَحَّ لَهَا القَوْولُ فَدَمَّ وَتَمَهَّلَتْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا رَّصِيرًا لَّمْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُّرِيدُ جعلنا له جهنم يصلىها مذلوما مدحورا ومن راد الآخرة ومن راد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولا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 وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض, له وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَّةِ وَقُلْ رَبِّ رحمهما رَبِّ ارْحَمْهُمَا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للوابين غفورا الله